وقوما نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إن لكم منه نذر مبين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 فتولعهم فما أنتم منهم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد